بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أن عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقال الحجاوي رحمه الله باب الإجارة وهم لنواب المهمة التي لا يخلوه مكلف في الغالب من الحاجة إليها لأنه إما أنه يؤجر وإما أنه يستأجر فيحتاج إلى معرفة أحكام هذا الباب وقد ذكره الفقهاء في المعاملات وهو نوع من أنواع البيع لأنه بيع منفعة إلا أنه لابد له من شروط ستذكر إن شاء الله تعالى الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض ومنه سمي الثواب أجرا لأن الله عز وجل يعوض العبد على طاعته أو صبره عن معصيته يوم القيامة وهي كما قال البهوتي رحمه الله الشرح عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم عقد انتبه للتعريف عقد على منفعه تؤخذ شيئا فشيئا هذه المنفعه هي التي عقد عليه فالمعقود عليه في الإجارة المنفعة وليس العين لأن المنفع التي تستوفى وتأخذ شيئا فشيئا والأجر يدفع في مقابلة المنفع وليس في مقابلة ملك العين ولهذا تضمن المنفعة دون العين وهي عقد على منفعة مباحة فلا يجوز أن يعقد على منفعة محرمة كما سيأتي بيانه كأن يستأجر من يغني له غناء محرما أو يعزف له أو نحو ذلك المحرمات عقد على منفعة مباحة <تصفيق> معلومة أي لابد أن تكون هذه المنفعة معلومة غير مجهولة لأن العقد آق على المجهول وهذه تستوفى شيئا فشيئا وهي ضربان نوعان منفع هذه نوعان النوع الاول اشار اليه بقوله من عين معينة او موصوفة في الذمة من عين معينة كان يقول اجرتك هذا العبد او هذه الدابة او هذه الدار فهذه منفعة او هذه منفعة تستوفى من عين معينة هذه, الشيء هذه أو موصوفة في الذمة اجرتك عبدي الذي صفته كذا وكذا أو دابة التي صفتها كذا وكذا أو دار التي صفتها كذا وكذا ولا بد أن يستقصي صفاتها، لا بد أن يستقصي الصفات التي يحتاج إلى معرفتها في الإجابة. طيب مدة معلومة، أي أن هذه المنفعة تستوفى من العين إلى مدة معلومة في مقابل أجر يدفع، وليس مؤبدًا. فشرط الإجارة أن تكون إلى مدة معلومة واستثنى من المدة صورتين صورة أولى التي ذكروها في الصلح وهو أن يصالحه على إجراء مائه في أرضه أو سطحه فلا يعتبر تقدير المدة في هذا للحاجة كالنكاح أيضا لا يعتبر تقدير المدة فيه الثاني ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما فتح عنوة ولم يقسم بين الغانمين فإنه وقف هذه الأرض على المسلمين وأقرها في أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة لها في كل عام ولم يقدر لها مدة معينة لعموم المصلحة فيها فهتان مسألتان تستثنيان من شرط المدة وما سوى ذلك فإن الإجارة لا تصح إلا إذا كانت إلى مدة معلومة طيب الضرب الثاني من ضروب الإجارة أشار لي بقوله أو عمل معلوم او عمل معلوم تكون على عمل كأن تستاجر من يحمل لك متاعك الى مكان معين او تستاجر من يعمل لك عملا معينا من خدمة ونحوها قال بعوض معلوم الباء الجار المجروب قوله في قوله بعوض معلوم يعود على الضربين ايه هم الضربين؟ ها المنفعة والعمل إذن الجر والمجروف في قوله بعوض معلوم يعود على إيه نعود على قوله عقد عقد بعوض معلوم عقد بعوض معلوم يبقى إذن التعريف عقد بعوض معلوم على منفعة مباحة معلوم سواء كانت هذه المنفعة عينا معينة أو موصوفة مدة معلومة أو عملا معلوما هذا ما يتعلق بتعريف الإيجار. الإيجارته عقد على منفع مباحة معلومة. وهو ضربان من عين موصوفة مع عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلوم ضرب الثاني عمل معلوم ولا بد أن يكون ذلك بعوض معلوم وهذا يرجع لقوله عقد. طيب الإيجارته تنعقد. بلفظ الإيجار أجرتك كذا والكراء أكريتك كذا وما في معناهم وتنعقد بلفظ البيع إن لم يضاف إلى العين إن لم يضاف إلى العين يعني لا أقول بعتك هذه العين لكن أقول بعتك من هذه الدارفة أو إذا قال بعتك وأطلق ولم يقيده بالعين لكن إذا أضافه للعين فإنها لا تصح وأركانها خمسة أركان الإجارة خمسة المتعاقدان اللي هو المؤجر والمستاجر والعوضان اللي هو المال الذي يبذل والمنفع التي تأخذها من عين معينة أو موصوفة في الذمة وعمل معلوم والصيغة أركان الإجارة كم خمس المتعاقدان والعوضان والصيغة وتصح بثلاثة شروط قال تصح بثلاثة شروط تصح الإيجار بثلاثة شروط أحدها معرفة المنفع الشرط الأول معرفة المنفع لأن هي المعقود عليها نقولنا العقد وقع على المنفع فلا بد من معرفته كالبيع لا بد من معرفة المبيع لأنك تعقد على شيء تشتريه كذلك في الإيجار لا صح أن تستأجر على منفعة مجهولة لا تعلمه ولذلك قلنا هو عقد على منفعة إيه معلومة لابد أن تكون هذه المنفعة مباحة وأن تكون معلومة طيب بما تحصد المعرفة كيف أعرف المنفعة قال وتحصد المعرفة إما قال بس كسكنة دار يعني إما بالعرف تعرف بالعرف يعني فما له عرف فإنه يغني عن تعين النفع وعن معرفة صفته وأنصرف الإطلاق إليه لتبادره إلى الذهن إذا قلت مثلا أنا أستاجر هذه الدار للسكنة فالعرف يقتضي في السكن ماذا أنا أتي بأثاثي وأمتعتي ومكتبتي وأهلي وأسكن في هذا البيت وأستضيف فيه الضيوف ويبيتون عندي صح كل هذا ذات في المنفع وإذا أحتجت إلى وليمة أو عزوم أو نحو ذلك يأتي الناس إلي لا يأتي صاحب البيت ويقول أنت لم تعين هذه الأمور انت ما قلتش ضيف عندك أنت قلت ستستاجره لتسكن ولم نشترط في العقد ان تستضيف احدا هو من من يملك البيت المالك ولا المستاجر المالك يملك عينه والمستاجر يملك منفعته فاستاجرت منك هذه هذا البيت أو هذه الدار للسكنة قلنا للسكنة نحن نقول تشترط معرفة هذه المنفع نابد معرفة المنفع لكن هذه المعرفة قد تكون مردودة إلى العرف عرف الناس في السكن هذا الذي ذكرت لكن هل عرف الناس في السكن أن يأتي بدواب به إذا كان رجل عنده دواب حمير وبقر وما إلى ذلك؟ يقول أنا أجرت منك هذه الدار للسكنة ثم أتى بدوابه يعرفها وتقيم في الدار هل هذا مما يقتضيه العرف ها؟ لا إلا أن يكون فلاحا وعرف المكان الذي ساجر فيه هذه الدار يدل على ذلك أو يقول مثلا استجرت منك هذه الدار للسكنة ثم جعلها شركة أو مكتب هل العرف في السكن يقتضي ذلك؟ ها؟ لا بل يج... بل العرف جار على أن إيجار المكاتب والشركات أعلى من إيجار السكن السكنة. وحينئذ فلابد أن تنص على هذا إذا كنت تريد أن تجعله أمرًا خارجا عن العرف في م... عن العرف في مسألة السكنة. لذلك تحصل معرفة. إما بالعرف كالسكنة فيمصرف النفع إلى ما جرى العرف بذلك. ولذلك قال الشيخ البهوتي رحمه الله فلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة ما يعملش فيها أعمال يدوية من الصنائع كأن يكون حدادا أو قصارا أو خياطا وكذلك الشركات ونحو ذلك مما هو خارج عن قضية السكن ولا, ولا يسكنها دابة لأن هذه تفسدها وتقذرها ولا يجعلها مخزنا لطعامه لأن هذا أيضا يستهلك البيت وفتات فيه الحشرات والهوام وما إلى ذلك إذن هو مش معنى أنه حرام أن يفعل ذلك من حيث الأصل ولكنه إذا اشترط جاز له ذلك ما الذي يمنعه من فعل هذه الأمور يعني لا منع أن تستاجر الدار للحدادة والكصارة وتسكنها الدابة ولكن إذا نصصت على ذلك في العق، إذا اشترطت على المالك هذا الأمر، وأما أن تستأجره للسكن فليس لك أن تصرفه إلى غير ما اقتضى العرف أن يكون سكنا خلاص يا إخوانا واضح هذا قال وله إسكان ضيف وزائش إذا استأجرت بيتا لأسكن فيه فإن لي أن أستضيف فيه وأسكن فيه ضيفا وزائرا لأن هذه لا تخرج عن العرف إذا معرفة المنفعة إما بالعرف كسكن دار وخدمة آدمي استأجرت آدميا ليخدمني فتنصرف الخدمة إلى العرف في البيئة وفي المكان الذي أعيش فيه فهذا يخدمني بالليل والنهار ولكن على حسب العرف والعرف جرى مثلا في بعض الأماكن أنه بالليل بعد العشاء ينتهي زمن الخدمة أو لا يمكن أن يوقظه الساعة الثانية عشرة مساء ويقول له استأجرتك للخدمة إنما الخدمة بما جرى به العرف أو استجرتك للخدمة فأجعله في يعمل فيما هو خارج عن مقتضى العرف مش بس في الزمان ولكن في نفسي نوعية العمل فأنا مثلا استجرتك للخدمة لا لتنقل القمامة من بيتي إلى مكان لإلقاء القمامة ولا لتذهب بأولادي إلى المدرسة إلا إذا اقتضى العرف ذلك ولا لتكون سائقا لسيارته إلا إذا اقتضى العرف ذلك يعني هذه الأمور مردها إلى العرف هل هو سائق ولا خادم ولا يأتي لتنظيف البيت طيب استأجرت مرأة لتطبخ في البيت قضية الطبخ هل معناه أنه يلزمها أن تنظف البيت في العرف هذه طبخة وليست لنظافة البيت وإذا استأجرتها للنظافة فإن الطبخ خارج عن العرف في خدمة البيت في النظافة وإذا استأجرتها لتربية الأولاد أو لرضاعة الأولاد فإن هذا خارج عن الطبخ وخدمة البيت وما إلى ذلك المقصود أنه يرجع في الأمر الذي له عرف إلى العرف إذا قلت استأدرتك خادما فإنه ليس لي أن ألهمك بما هو خارج عن مقتضى العرف في الخدمة وليس لك أن تمتنع عما هو مقتضى العرف في الخدمة وتقول مثلا أنت لم تذكر أني أشتري لك احتياجات البيت من السوق نقول لك عرف جرى أن الخادم يذهب إلى السوق ويشتري ما يحتاجه البيت لا أحتاج فيه إلى نص فالمرجع في ذلك إلى العرف طب العرف هذا لابد أن يكون منضبطا وإلا أدى إليه إلى النزاع يعني إذا أحلنا إلى العرف فلا بد أن يكون العرف منضبطا بأن يكون أوصاف الناس يعرفون أن عرف القادم كذا عرف الطباخ كذا عرف البواب كذا ساجرت بوابا هل من وظيفة البواب أن يمسح السلم وينظفه ها طبعا تقول لا ما بواب ولا ولاي البوابين سماصر لكن بتكلم على العرف إذا إذا ساجرت بوابا فإن العرفة المستقر أن البواب مسؤول عن نظافة البيت العمارة عموما، ومسؤول عن إلقاء القمامة وأخذها من أمام البيت إلى مكان إلقائها هذه مسؤولية البواب ومسؤول في أماكن كثيرة بل هو العرف الغالب ما لم يكن البواب بلطجيا أن يشتري احتياجات أهل العمارة من المحلات القريبة والسوق وما إلى ذلك هو ومن معه من أولاده وزوجته هذا عرف البواب لكن في بعض الأماكن يكون هناك اشتراط أن البواب لحراسة العمارة فقط عندي إلا أن أحرس العمارة فهذا شرط خارج عن مقتضى العرف إذا وافقت عليه فأنت ملتزم به ليس لك أن تلزمه بالعرف أو جرى العرف مثلا في بعض الأماكن المستقر في بعض الأماكن والمناطق إن البواب للحراسة فقط من غير شرط فليس لك أن تلزمه بشراء شيء تحتاجه من محل أو من دكان المسألة إذا مرجع إلى, إلى العرف المستقر وهذا أمر يختلف باختلاف المكان وباختلاف البيئة التي يعيش فيها الشخص قال وإن استأجر حرة الشارح يقول وإن استأجر حرة نحن هنا نأخذ بعض المسألة من الشرف لأهمية معرفته وإن استأجر حرة أو أمة صرف وجهه عن النظر هل يجوز السؤال أولا هل يجوز أن يساجر الأجنبي امرأة حرة أو أمة أجنبية عنه ها السؤال هل يجوز لي أن أساجر امرأة أجنبية تخدمني أو تقوم بأعمال أحتاجها الجواب إيه؟ نعم لكن بالضابط الشرعي قال إذا ساجر أجنبي امرأة أجنبية عنه حرة فإنه يصرف نظره عنه لا يجوز أن ينظر إليه لأنه ليست أمة عنده وإنما هي خارمة تؤدي له منفعة معينة فالأصل جواز هذه المنفعة وبذل العوض عليها ما لم تؤدي إلى محرم فإن أدت إلى محرم منعت وإن لم تؤدي إلى محرم فبالشروط المعتبر يصرف نظره ولا يخلو بها نص في هذا الموضوع لأنه لا يخلو معا في بيت ولا ينظر إليها ونحو ذلك مما تقتضيه النصوص القواعد الشرعي لكن من حيث اصل الخدمة هل يجوز ان تخدم امرأة في بيت رجل اجنبي نعم يجوز ان تخدم امرأة في بيت رجل اجنبي الضابط الشرعي هذا من حيث تأصيل المسألة انتبه الى ان ما نذكره او يذكر عموما في الفقه هو المسائل النظرية وليس التطبيق العملي يعني بمعنى أن انني لا افتح الباب لرجل اعرف انه متساهل او لا يبالي بالحدود الشرعية وقل له يجوز لك ان تستخدم امرأة فتات المرأة عنده فيفجر بها او يرتكب مع المحرمات يعني المسألة النظرية شيء والتطبيق العملي بحسب احوال الناس شيء اخر السؤال من حيث هو التجريد حاجة مجرادة كده نظرية هل يجوز للرجل ان يستخدم امرأة اجنبية نعم يجوز هل يقال هذا لكل احد المتدين غير المتدين والصالح والطالح والشاب الذي عنده شهوة قوية والرجل العجوز كل الناس سواء كده لا الناس لا تختلف نبدا تعرف ضوابط المسألة وكيف تنزله على الواقع حتى لا تؤدي الى فتنة او توقع الناس فيه مخالفة شرعي كمثل ما يذكره الفقهاء في مسألة العورة عورة النظر ان المرأة تنظر الى المرأة ما بين السرة والركبة نعمل نأتي الى الناس مع ضعف التدين ونقول للناس يجوز ان تنظر المرأة الى ما بين السرة إلى ما سوى ما بين السرة والرقب انظر إلى صدرها وإلى ظهرها وإلى دنيا مفتوح لكن هذا يؤدي إلى إيه؟ إلى فتنة عظيمة فليس من الفقه أن يلقي الإنسان مثل هذه الأمور إلى عامة الناس الذين لا يحسنون فهمها أو لا يحسنون تطبيقها. ولكنه لا يشدد ولا ينكر على من وجده يعمل بها بمقتضى الشرع ولا يتعدى إلى أمر محرم إذن إن الساجر حرة فيصرف نظره عنها ولا يخلو بها في بيت إلى آخر الأمور المعتبرة في ذلك أيضا مما يقتضيه العرف قال وتعليم علم هذا أيضا مما يعرف فيه أو تعرف فيه منفعة بالعرف كتعليم علم وهذا العلم من علوم اللغة مثلا نحو الصرف والبلاغة ونحو ذلك لا العلوم الشرعية التي يختص أن يكون فاعلها من أهل القربة كالقرآن الكريم والتفسير والفقه فإن هذه لا يجوز أخذ العوض أو الأجرة عليه إذن يجوز استئجار من يعلم ولدي علما نعم يربيه نعم يعلمه الحساب ماشي فيزياء ماشي لغة عربية ماشي برد اللغة العربية غير متعينا أن يكون فاعلها من أهل القربة أو متعلمها أو معلمها من أهل القربة لكن القرآن الكريم لا يجوز الاستئجار على تعليم القرآن الكريم عند عامة الفقهاء إلا أنهم جوزوه المتأخرين أو كثير إلا أن كثير من المتأخرين جوزوه للحاجة ولألا ينسد باب تعليم الناس القرآن وقد قلت لكم من قبل في هذا وسيأت إن شاء الله مزيد بسط لهذه المسألة قلنا إن من كان في غنى عن أن يأخذ أجرا على تعليم القرآن الكريم فلا يجوز له أن يأخذه لا أتردد في ذلك من كان في غنى استغناء لا يحتاج أو من كانت حاجته تنسد بقدر معين فإنه لا يجوز أن يغالي ويطلب الزيادة ويتوسع في هذا الأمر يبقى النظر فيما إذا علم أن الباب سينسد بالفعل وسينصرف من يحفظ القرآن عن تحفيظ الناس وتعليمهم لأنه ليس هناك ما يكفيهم من الأرزاق ومن بيت المال ومن العطايا ونحو ذلك وفعلا هذا سيؤدي إلى تعطيل حفظ القرآن الكريم فمثل هذا ينظر فيه العالم الورع نظرا بحسب ما يقتضيه واقعه لكن لا يؤدي هذا إلى توسع إن, إن ذهب ذاهب إلى تجويز هذه الصورة عند الضيق فإن الضرورة تقدره بقدرها وأما التوسع حيث أن الواحد يعطي إجازة ويأخذ ثلاث ألف جنيه وخمسين ألف جنيه ومئة ألف جنيه على إجازة إجازة أصلا لا تؤدي إلى علم يعني قد تتقن حفظ القرآن والتلوات ولا تأخذ إجازة لكن مجرد تكثر ومجرد مباهاه ومفخرة فلا أتردد أن هذا حرام بل أن بذل المال فيه أيضا حرام أن تبذل تأتين ألف جنيه عشان تأخذ إجازة لماذا؟ أن توقع هؤلاء في حب المال وفي طلب المال وفي الطمع فيما في أيدي الناس كما أنك تدفع مالا في شيء لا يحتاج إليه وقد تحصل هذه الإجازة إن قلنا بمال بأقل من عشر هذا المبلغ لكن لا أصل الخند عالي أصل الشيخ الفلاني تجد أن هناك قللا في النيات أصلا في مثل هذه المساء فلا يجوز بذل المال ولا أخذ المال في. مثل هذه الأمور وإن جوزنا بذله عند الضرورة إذا خفنا أن ينسد بابه تعليم الناس القرآن ومن كان في غنا في نفسه فلا يجوز له أن يأخذ شيئا على تعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية المحضة قال تعليم علم وكذلك خياصة الثوب إلى آخره يعني ما كان فيه عرف فإن فإن المنفعة يرجع فيها إلى العرف قال الشارك ورحمه الله وإما بالوصف يعني المنفع المنفعة احنا قلنا الشرط الأول من شرط الإيجارة معرفة المنفعة هذه المعرفة كيف تحصل إما بالعرف كسكن الدار وتعليم العلم وحدمة الآدمي ذكرنا ذلك وإما بالوصف إذا كان شيء لا, لا عرف له كحمل زبرة حديد وزنها كذا إلى موضع معين تقول مثلا استعجبتك لتحمل أثاث البيت أو العفش من موضع كذا ما يفعله استأجرتك لتحمل العفش وتطلق ليه جهالة والعفش انت كان قوضة والعفش كبير ولا صغير وتفاصيل العفش ايه ومن اي موضع الى اي موضع ومتى تريدوني بالنهار ولا بالليل تجيبني اتساعة 12 بالليل تقول لي اصل الطرق فاضية مثلا يعني هذه الامور لابد فيها من ايه من نص الموضع ووقت النقل وتفاصيل العفش الذي ينقل لابد من عقد واضح مفصل لمعرفة المنفعة حتى لا يؤدي ذلك الى نزاع وشقاق. قال وبناء حائط ايضا بالوصف كبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته تدل كل تفاصيل الحائط الذي سيبنيه او البيت الذي سيبنيه او ما تحتاجه من بناء الشرط الاول في الإيجار معرفة المنفعة وهذه المعرفة إما بالعرف فلا يحتاج إلى نص وإما بالوصف إذا كان شيئا خارجاً عن العرف أو لا عرف له خلاص الشرط الثاني في الإجارة قال معرفة الأجرة إحنا ونها أصل الإيجار أركانها خمسة العاقدان والعوضان والصيغ فكما اشترطنا معرفة أحد أحد العوضين وهو المنفعة فلا بد أيضاً معرفة العوض الآخر وهو الإيه؟ الأجرة ما الأجرة التي ستُبذل لا بد من معرفتها بما تحصل به معرفة الثمن. فإن أجره الدار بعمارتها أجره الدار بعمارتها لا يصح ذلك لأن الأجر غير معلوم. العمارة تزيد وتنقص. وقد يقول أردت عمارة أحسن من هذه. أنا عدت تبن هذه بطريقة أحسن من كده لا لا بد من معرفتي يعني مثلا رجل قال لك وأأجر لك بيتي. والإيجارته البيت على العطبل أحمر الإيجارته أن تقوم بتجهيز هذا البيت هل يصح هذا العقد إلى لمدة عشر سنين بيقول له الإيجار لمدة عشر سنين خلاص في مدة والسكنة خلاص تعرفت ولكن الأجر إيه يعني إيه الأجر أنت هتأخذه مني قال ألكع تجهيز هذا البيت ووضب الشب بالغ... بلغة بلهجتنا العمي بقى ب... ب... ب... ب... ب... لك بتوضيب الشب طب توضيب الشقة ده أليس بيت ينفق عليه خمسين ألف وبيت ينفق عليه خمسمية ألف صح ولا لا في ناس تجهزوا جايتهم بمئات الآلاف ونفس المساحة دي تجهز بخمسين ألف حسب المصاريف التي ت تنفقها على البيت والخامات التي تشتريها والديكورات اللي بتعملها. تعمل دو... مش عارف ايه الحاجات في السأس ايه دي ايه كرانيش يعني اشياء تكلف كثيرا فمثل هذه الامور لابد ان تنضبط يقول مثلا خذ نموذج معين تجاهد الشقة على هذا النموذج واجر... والاجرة المدفوعة هي تجهيز الشقة خلاص ده كده جاء اعطاه نموذجا واضحا او اعطاه خامات مفصلة عندك كذا كذا متر من السيراميك وكذا من أنواع الدهانات وكذا من الديكورات إلى آخره فيكون شيئا واضحا لكن أنا أقول لك له أجبتك البيت بتجهيزه لا تصح هذا العقد لا يصح للجهالة الجهلة فين للوقتي ها في الأجر الجهالة في الأجر طب لو قال له بتجهيزه بالغا ما بلغ يعني خذ هذا البيت وجهزه وبعد انتهائك من تجهيزه شوف كم دفعت كام وتكون هذه هي الأجرة. خلاص العقد لم يعقد بعد. الأجرة ستذكر بعد انتهائه من التجهيز. إذا نقول بعد انتهائك من التجهيز معرفة ما دفعته تقول قد دفعت كذا وكذا وهذه أجرة البيت لمدة كذا وكذا. وتصح في الأجير قال الحجاوي رحمه الله في معرفة الأجرة وتصح أي الإجارة في الأجير والظئر الظئر اللي هي المرضع بطعامهما وكسوتهما يعني تستأجر أجيرا بطعامه وكسوته تقول أجرتك أن أنفق عليك طعاما وكسوة وكمان حسكنك معايا في البيت أدك غرفة يبقى أجرتك هي هذه سكن ليك بالأولادك وطعامه شراب عاوزي ثاني من أصبح معافا في بدنه آمنا في ثربه عنده قوت يومه فكأنه محيزت له الدنيا بحذفه خلاص كده جائز أو استاجرت ضئرا يعني مرضعا ترضع ولدك بطعامها وكسوتها والأجرتك لإرضاع ولدي وأجرتك الطعام والكسوت طعامك وكسوتك جاز ذلك قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف واشترط لصحة العقد قال اشترط صحة العقد في الرضاع العلم بمدة الرضاع عاوز ايه سنة سنة ونص سنتين كم شهر يعني. ومعرفة الطفل بالمشاهدة مش بالوصف لا لازم تشوف لان ممكن طفل يكون جسمه كبير جسمه قليل عنده نهم ومعرفة موضع الرضاع ايه موضع الرضاع يعني ايه موضع الرضاع هل فين عندك في البيت ولا عندي في البيت يعني يوم اسهل على المرأة ان ترضع في بيتها لا انتذب الى بيت الرضيع ومعرفة العمض هذه تشترطه في عقد الرضاع عقد لنفس ايجار قال وان دخل حماما او سفينة ما زلنا نتكلم على الشرط الثاني معرفة الأجر إن دخل حماما زمان كان يدخل الحمامات ليغتسلوا فيها ويتنظفوا والحمامات كانت عامة مش الحمامات يعني الخلاء الحمام والذي يكون فيه الماء الحار استعملوا الإنسان للنظافة والمساج ونحو ذلك فلو دخل حماما أو دخل حمام سباحا برضو حمام او دخل مكان للمساج مثلا او مكان للصلاة الرياضية والتخسيس ونحو هذه الاشياء التي يدكرها الناس او سفينة ركب سفينة المصدر يدفع مكان مكان أو ركب سيارة سيارة نقل نقل يعني أناس. نقل آدميين يعني مش عايزين نقول ألفاظ إنجليزية يعني أوتوبيس ومكروباس وكده لكن يعني هذه الثيارات التي تنقل الناس الحافلات التي تنقل الناس من مكان إلى مكان أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا دعت بثوبك إلى قصار أو إلى خياط خذه وخطه أو فصله على صورة كذا وكذا بلا بلا عقد يعني أنه بين هؤلاء أصحاب هذه الأماكن أو أصحاب هذه الأعمال عقد ذهبت إلى خياط وتركت ثوبك وذهبت وركبت سفينة ولم تعقد مع صاحبها أو ركبت سيارة نقل حافلة من حافلات النقل ولم تسأل عن الأجر أو دخلت حماما وانت داخل لم تسأل عن أجر أو رحت تركن سيارتك في جراج مكان لركل السيارات جراج برد انجليزي في مكان لنقل السيارات لركن السيارات ولم تسأل عن الأجر هل يصح هل تصح هذه المعاملات قال نعم صحة بأجرة العادة حينئذ يرجع فيه إلى, إيه؟ إلى هذا رجل منتصب ليعمل هذه الأعمال واحد فتح محل الخياطة معروف أنه إنما جلس في هذا المحل ليأخذ ملابس الناس ويخيطها واحد فتح حمام فتحه ليه يعني عشان ناس تخش طيب راكب اوجر عشان ايه عشان ناس تركب فمعلومون ان هذا الرجل لم يبذل هذه المنفعة لوجه الله لم يبذلها لمجرد خدمة الناس وانما بذلها لماذا ليأخذ عوضا فما تجيش تقول له معيش صحيح ما اتفقناش كنت مالكش حاجة عندي والله انا لقيت الباب العربية مفتوح راح تلاكب مالكش حاجة عندي ولا الجراج لقيت بابه مفتوح ودخلت لا شيء لك عندي ولا تروح للخياط وتقول له خذ الثوب ده وتروح سايبه وماشي تقول له احنا مش خلطماش طبعا هذا تهريج حرام لأن هذا الرجل ما جلس هذا المجلس وما فتح هذا الدكان ولا اتخذ هذه الحرفة إلا ليتكسب بها فتصح من غير أن تسمي الأجرة ويكون مرد الأجرة إلى قال الشارح وهذه قاعدة لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول لو فرض أن رجلا وهذه تحصل كثيرا واقف في إشارة فجاء واحد عما يمسح لأزاز العربية وهو العرف كده معناه يتضي إيه؟ انك هتدينه فلوس صح ولا لا وصحت صرفه من غير اذنك ابتداء لكن عاد انك لو مش عاوز بتعمل ايه تشاور ولا تزمر ولا حتى تنسل تزقه ان بعضهم لا يأتي بمي. لو عملت ايه بيمطل هو يمسح برضه لكن انت ساكت وقعد مبسوط جدا وبعد ما خلص وحتيب وماشى هل اقتضى العرف ان يأخذ اجرة على هذا الذي صنعه نعم اقتضى العرف ذلك إذا المرد هذه الأشياء للعرف من كان منتصبا لعمل أو لمن ولم تشارطه على أجرة وقام لك بها فإن أجرته العادة ركبت سيارة وبعد موصلك يلا الأجرة يا إخوانا الأجرة كام؟ الأجرة ميت جنيه أنت عادت تضرب كفا بكف يا عم إحنا ما اشترطناش إحنا ما اتفقناش لكن العادة إيه؟ هي ميت جنيه خلاص تفع ميت جنيه وانت ساكت أوه. كذلك دخلت مكان من المسجد أو نحو ذلك وفي دواليب لحفظ الأحذية. فالعرف هو أنك إذا أعطيتها الحذاء نكتذيله إيه أجر على حفظه. مش أنا ضع فتح لك ونديك مفتاح عشان صارت تذمتك مش صارت يعني مش معقولة يعني. أكيد في حاجة صادفت منه ذلك في أجر تدفع مثله إذن الشط في هذا أن يكون هذا الشخص منتصبا لذلك. أما الذي لم تجري عادة ولا عرف وليس منتصبا لفعل شيء أفعل لك شيئا من غير مشارطة ومن غير طلب أجرة ولا شيء فهذا لا يلزمك أن تبلغ له مالا إنما الكلام في من انتصب لذلك رجل فتح المحل وقاعد فتح المحل وقاعد يعني أكيد مش قاعد يتفرج على الغادي والرائح قاعد ليعمل في هذه المهنة فهذا في المنتصب لذلك قال ابن القيم لو دفع ثوبه إلى من يعرف أنه يغسل أو يخيط بالأجرة أو عجينه لمن يخبزه، أو لحما لمن يطبخه أو حبا لمن يطحنه، أو متاعا لمن يحمله ونحو ذلك لمن نصب نفسه للأجرة على ذلك هذا ايه هذا الضابط لمن نصب نفسه للأجرة على ذلك وجب له أجرة مثله وإلا ما اشترط معه ذلك لفظا نعم اجره المثل ما احنا نقول هنا شوف هو الضابط صح باجره العادة مش اجره اللي هو يقولك عليها ما هو طبعا اجره انت ما حاجة معاه ما يجيش هو يخترع لا أجرة العادة هو بيقول لك انا والله مشواري ده ب جنيه وفعلا انا عاده كده تقول له بس عشر ما جنيه انا فاكر ب جنيه بس العادة ايه 10 فانت عليك عشرة ما دعوه بقى ملوش دعوه اللي لكن اذا كانت العادة عشرة بيقول لك لا هي 10 يعني العبرة بأجرة العادة سواء ظن المستأجر أقل أو أكثر لا عبرة بظنك إنها العبرة بالعادة الشرط الثالث من شروط الإجارة أكتب السؤال عشان نلحق نخلص لحسن كده يعني ظننت أني ساخذ خدرا ولو اقتضاق الثالث الإباحة في العين الشرط الثالث من شروط الإجارة احنا قلنا معرفة المنفعة الثاني معرفة الأجرة الثالث الإباحة أن تكون أن يكون النفع الذي ستحصله نفعا مباحا نحن قلنا المعقود عليه في الإيجار ما هو؟ المنفع وليس فلا فلابد أن يكون نفعها مباحا ويعتبر في النفع سبعة أمور النفع هذا يعتبر فيه سبعة أمور الأول الإباحة الثاني أن تكون إباحة مطلقة يعني إباحة مطلقة يعني ليست مقيدة بوقت دون وقت ككلب صيد او زرع هل يجوز شراء الكلب؟ ها؟ لا هل يجوز اقتناء الكلب؟ لا هل يجوز بيعه؟ لا انما اقتنى في ايه؟ اقتنى في الحرف والصيد حتى عندنا في المال حراسة البيت لا يجوز على المعتمد المذهب خلافا للقول الثاني ولمعتمد مذهب الشافعي طيب إذن الكلب يباح اقتناؤه لحاجة لا يباح مطلقا فهل يجوز استئجار كلب لا طبعا نحنستأجر للصيد نقول لا لابد أن تكون المنفعة مباحة مطلقة زي ما قلنا في في المال هو الذي يكون مباحا بلا حاجة بد أيضا أن تكون المنفعة مباحة من غير حاجة مباحة مطلقة لا تقيد بوقت دون وقت أو حال دون حال الثالث أن تكون هذه مقصودة عادة أن تكون المنفعة مقصودة عادة الرابع أن تكون متقومة يعني لها قيمة قالوا فلا يصح التجار التفاح لي ليشمه لأن هذه المنفعة لا قيمة لها لأنك لو غصبت تفاحا فشممته ثم رددته إلى صاحبه فإنك لتفع عوضا على هذا من فعل قيمة له؟ يجب أن تكون منفعة وتقوم يعني لها قيمة. الخامس أن يكون أن تكون هذه المنفعة تستوفى من العين مع بقاء العين لا يؤدي ذلك إلى تلف العين فلا يصح أن تستأجر شمعا لإضاءة لأن الشمع إذا أبقته إيه خلاص ينصهر ويذهب أو صبون للغسل وبعد شوية خلاص الصبونة راحة فلابد أن تكون المنفعة يمكن استفاؤها مع بقاء العين السادس أن يكون مقدورا على المنفعة أن تكون هذه المنفعة مما يقدر على استفائها السابع أن يكون النفع للمستأجر وليس للمؤجر فلا صح أن أستأجر بيتا منك لتسكنه أنت نعم فيشترط هنا ذكر الإباحة في العين هذه الإباحة في نفع العين بشروطها التي ذكرناها مثال ذلك كإجارة دار يجعلها مسجدا هل يصحنا استأجر دارا لتكون مسجدا هذا بيحصل في الدول الأوروبية ففيش تصريح بناء مساجد فراحين يستأجروا بيتا أو دارا يجعلونها مسجدا أو مركزا إسلاميا تقول إيه يجوز هذه منفعة مباحة طبعا منفعة مباحة فيستاجروا لها نعم يستاجروا لها وشجر لنشر ثياب أو قعود بظله بقدر منك شجر عشان ننشر عليه دومي أو شجر عشان نعود تحت ظله استاجروا منك هذا الموضع أو الشمسية دي لاجلس تحت ظلها نعم يجوز قال أيضا قالوا وكتاب حديث وفقه تؤجر كتاب حديث أو كتاب فقه أو كتاب علم أو شعر مباح أو لغة لمن ينظر فيه او يقرأ فيه او يراجعه او يحفظ منه اما المصحف فلا يجوز لانه لا يجوز بيعه فلا يجوز استئجاره ايه لا الظل ازاي الظل متقوم طبعا تبذل فلوس عشان مكان ده في ظل إش رائحة التفاح غير مقصودة لا نشتري التفاح لنشمهه لكن مش شيء عشان ناكله لكن اشتري موضعا لأستظل به طبعا ده انت تبذل احيانا مالا كثيرا لتأخذ هذا المكان عشان الشمس مثلا تجيش عليه أو في اشجار تظلله طبعا يعني فرق واضح وكحي وكحيوان لصيد حيوان طبعا ما يكون شكل حيوان من موجود شراء لذلك الفهد ونحو ذلك المهم كل مكان نفع مباح قالوا ايضا أن أن يستأجر مثلا رجل اعمى شخصا يقوده نفع مباح ولا لأ نعم نفع مباح ونفع قال فيه شرح المنتهى وغيره في في جواز الاستئجارات يعني في الصور التي تجوز فيها الاجره ولينسخ له كتب فقه او حديث تشتر تساجر من ينسخ لك كتبا وهذا يحصل حتى الان الناس تحتاجه في الشركات التي أو مكاتب التحقيق يحتاجون من يكتب لهم أو يفرغ مخطوطة أو يفرغ أشرطة أو حتى بعض من يقوم برسائل الماجستير والدكتوراه يساجر من ينسخ له ويكتب له أو من يصف له على آجهة الحاسب الآلي كل هذه دخلة في إيه في النص ويجوز ذلك حتى في العلوم الشرعي لكن الذي أرد أن أفيدكم به قال ويقدر بالمدة أو العمل إما تقدر بالمدة يعني مدة شهر او تقدر بالعمل ان تنسخ لي الروضة المربع مثلا او المخصوطة الفلانية فانقدر بالعمل المدة خلاص معروفة شهر لكن انقدر بالعمل هذا يختلف فيه الناس اختلافا كبير كم ساعة في اليوم والمخصوطة دي كم صفحة والصفحة فيها كم سطر والسطر فيه كم كلمة والخط رديء ولا كويس وماذا تريد ان اصنعه هناك في نسخ هذه المخصوطة لذلك قال فانقدر بالعمل ذكر عدد الاوراق وقدرها وعدد السطور في كل ورقة شوف التدقيق تصل إلى إيه كل ورقة فيها كم سطر وقدر الحواشي ودقة القلم وغلظه القلم برضو تخين ولا الفيع يفرق. فإن عرف الخط بالمشاهدة جاذة وإن أمكن ضبطه بالصفة ضبطه ويجوز تقدير الأجرة بأجزاء الفرع أو بأجزاء الأصل وإن قطعه على نسخ الأصل بأجر واحد جاذة ويعفى عن خطأ يسير معتاد الناس لابد أن يقع فيه أخطاء اذا كانت هذه الاخطاء يسيرة معتادة فان هذا ليس عيبا لا ي... ما يقولوش لا والله انا ولكن فاخلي وطلع في اخطاء في, ال... في الكتابة او في الاملاء هذا اذا كان مما يغتفر عادة فلا عبرة به وان اصرف في الغلط بحيث يخرج عن العادة واحد بقى زي ما الجحف أو او ذكروا... نعم ذكر الجحف عن بعضهم انه كان يملي غير ما يملى اليه وإذا أراد أن يقرأ ما أمليه له قرأ شيئا غير الذي كتبه يعني أنه ليه حاجة يكتب غيره أنت بل يتقول ويرى لك حاجة غير اللي كتبها أصلا فهذا شخص أحمق لا عبرة به لكن الشخص العادي الذي يقع في أخطاء عادية يغتفر ذلك وإن أصرف في الغلط بحيث يخرج عن العادة فهو عيب يرد به قال ابن عقيل. هذه مسألة مهمة ولذلك أقرأ هذا الكلام وليس له محادثة غيره حال النسخ اخوه شغالين في دور التحقيق ومكاتب التحقيق وبيعودوا بقى يحطوا الكراسات جنب بعض وانا شفت هذا وعشرته هؤلاء واشتغلت معهم فتره وبعدين نتج تاتيك الكتب بعد ذلك وتضرب مكفم بكف وليه الاخطاء دي بتحصل الاصاب ده لأن لان الباشا قاعد القهوه والشاي والفطار وقاعد بيهزر مع اللي جنبه وينتقل من جهاز إلى جهاز ويفتح الانترنت يتفرج شوية وبعد كده يرجع ثاني ينسخ ويقوم يعمل مش عارف ايه ويروح ويجي وبعد كده يقول حققنا الكتاب المكتب العلمي مش عارف در فلان الفلاني فيقول وليس له محادثة غيره حال الناس لأن محادثة غيرك توقعك في, في الوهم وانتقال البصر وعدم التركيز إلى آخر ولا التشاغل بما يشغل سره ويوجب غلطه ولا لغيره تحديثه وشغله وكذا كل الأعمال التي تختل بشغل السر والقلب لكذا تعرف أن بعض الناس قد يأكل حراما وهو لا يدري. أنا استأجرتك لتعمل عملا يحتاج إلى تركيز. فأي شيء يخل بالتركيز وحضور القلب إخلال بالعقل؟ فلو أخذت مني الأجر أي ما أكلت إيه؟ أكلت أكلت مالا فيه صحة مش كله صحت لكن فيه صحة. واحد شغال مثلا محاسب ولا أعرف على ال بسمو كأوزن اللغة عربي مش كونتر قل حاجة حد يقول لي. أعرف على إيه؟ قولي يا شخص عشان وانش انت بتكلم انجريجي بس ماشي المهم واحد قاعد يحتب يعني اللي هو بيسموه كشير <تصفيق> لكن هو المحاسب أو المحاسب المهم هذا الشخص عمله يحتاج الى حضور قلب من ينفعش يطرح فكل ما يشغله حرام ان يفعله وحرام ان يفعله معه غيره لا هو يأتي بما يشغله ولا غيره يشغله هذا واجب في في في مثل هذه الأعمال، وكذا كل الأعمال التي تختل بشغل السر والقلب، كالقصارة والنساجة ونحوهما. وإذاً هذا ضابط كل الأعمال اليدوية أمراة. العمل في عضلات وحاجات يدوية خلاص. أنا ممكن أحتاج واحد يسليني كمان عشان ما أحسش بالثقل. لكن الأعمال تحتاج إلى حضور قلب وتركيز وذهن خال فلا يجوز ان اعملها وانا مشغول، ولا يجوز ان اشغل نفسي في وقتي العمل والله انت موظف عندي من الساعة كذا للساعة كذا يبقى هذا الوقت محبوس علي ليس لك ان تذكر الله فيه يعني انت عاوز اقول اذكار ما تقولش اذكراش ليه هتشغلك يعني عاوز تركيز طب عاوز اصلي السنة ما فيش ثلاث سنة طب الضحى ما فيش ثلاث الضحى. هو الفرض ورخصه في الراتبة غير كده ما علكش عندي حاجه طب اعزرف المسجد بدري عشان مش عارف ايه الكلام ده بعد العمل بروح المسجد بدري واقعد وعمل اللي عاوز تعمله لكن تيجي في وقت العمل عاوز روح المسجد بدري وبعد ما تمشي من الشغل بصلي في البيت اصلا يعني هذا ضحك على من طيب الاباحه في نفع العين المقدور عليها فلا تصح قال فلا تصح على نفع محرم هذا محترس قوله الإباحة فلا تصح الإجارة على نفع محرم ضرب مثال النفع المحرم كالذنى والزمر والغناء أي الغناء المحرم الغناء إما أن يكون نصحوبا بآلات لهو وزمر ومعازف فهو حرام اجماعا وإما أن يخلو عن ذلك مفيش معاه قلات معازف مجرد مجرد كلام يقال بصوت حسن فهذا فيه خلاف بين الفقهاء من من قال بتحريمه ومن من قال بإباحته ومن, ومن من قال بكراهته ومذهبنا الكره ما لم يكن مصحوبا بمعازف أو يكون أو يكون الغناء محرما في نفس وفي ألفاظه محرمة أو دعو إلى الرذيلة أو نحو ذلك مما يهيج الشهوة بامرأة معينة هذا محرم لكن مجرد واحد قاعد بيدندن كده ومفيش معاه موسيقى ولا معازف يبقى ده ايه مش محرم ومفيش معازف خايفين تقوله ده ايه ده مكروه خايفين ليه اخواننا مكروه ومن العلماء من قال بالتحريم ومن قال بالتحريم هذا في خلاف لا اشكله فيه لكن المعازف محرمة مطلقا ولو كان الكلام مباحا حتى لو كان ذكر ده اشد يعني الان انت تلعب بذكر الله عز وجل والله أحبه ما والله أغني كلامه حسن كلام حسن وحسنه وحسن وقبيحه وقبيح, وقبيح. ماشه بس المعازف قبيح فالكلام حسن ما فيش شيء مشكلة بس حطيته معاه موسيقى فجعلته ايه محرما فهذا محرم وبالاجماع ولا عبرة بخلاف ابن حزب المثلة الصوتية فيها خلاف بين المعاصرين يعني محتمل كالزن والزمر والغناء هذه منافع محرم الغناء أي المحرم طبعا ما تقولش هو هنا أطلق الغناء فهو محرم لأن القاعدة في كتب الفقه أن الحكم يؤخذ حكم المساة يؤخذ من بابها وليس فيما ذكر عرضا في باب آخر يعني إذا وجدت أن صاحب كتاب ذكر حكم مسألة في موضع وحكما في موضع آخر يخالف ما ذكره من قبل في نفس المسألة فأي الموضعين المعتمد ما كان في بابه هو هنا ما عن حكم الغناء ده هنا بيتكلم على الإجارة ومثل بالغناء فلا يؤخذ حكم الغناء من هذا الموضع وإنما يؤخذ من, من الموابع التي ينص بما تقبل من تقبل شهادته ومن ترد ذكروا في هذه المسألة والمذهب فيها الكراه وجعلي وجعلي داره كنيسة أو لبيع الخمر هذا أيضا من النفع المحرم أن يبيع داره او ان يؤجر هنا احنا في الاجاره أن يؤجر داره لتتخذ كنيسة هذا محرم لا يجوز لا يجوز ان تبنى الكنائس في بلاد الاسلام ولا ان تؤجر الدور لتقام فيها كنيسة او معبد من معابد اليهود والنصارى لانه شرك بالله عز وجل ومن زعم ان هذه الاماكن بيوت الله فهو كافر من قال ان الكنائس والمعابد تاع اليهود والنصارى بيوت الله يعبد فيها الله فهو كافر بيت الله يعني لو قلت الحمام او الخلاء والعياذ بالله بيت الله اي حكمك عشان بعض الناس بيستغرب اما الكلام ذا ايه طب لو قلت الخلاء بيت الله عياذا بالله يبقى اي حكمك كفر او لا الخلاء على اقل فينا جاسة حثية والانسان بيخش يطلع مستريح تيجي بقى على الاماكن الذي فيها النجاسة الحقيقية الشرك بالله عز وجل تقول بيت الله يعني بيت ينسب فيه لله صاحبه والولد تقول بيت الله انت اصابك خبر يعني فمن سوى بين هذه وبين المساجد فهو مشرك مرتد والعياذ بالله فلا يجوز استئجاره او لا يجوز ايجاره الدور لبناء الكنائس ولا بناء كنائس في الدور اصلا لا يجوز في بلاد الاسلام هذا لا يجوز تقول لي اصل هم بره بيسمحوا ببناء المساجد اقول لك كذاب ما بيسمحوش ومنعين التراخيص ولو سمحوا فهذا حق ابني بيت الله في ارض الله لأعبد الله والارض لله يرث ما يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ايه بقى القياس ما عاوز تقيس ايه على ايه يعني تقيس الشركة على الاسلام والحق على والباطن على الحق والمكروفون خارجه ما فيش مشكلة يعني لكن هذا حق لا بد ان نعرفه وان نعرفه للناس ايجار الكنائس ايجارة الدور لبناء الكنائس او لفعل محرم لا يجوز كذلك من يؤجر داره كبريه كزنه ل لل للرقص والمعازف ونحو ذلك كل هذا محرم لأن المنفعة المحرمة يطلب إذالتها والإجارة تنافيها شو باب يقول لك وثواء شرط ذلك في العقد أو لا إذا ظن الفعل يعني إذا ظن المؤجر الفعل يعني واحد جاي وما ما قال ليش أنا حق ما قال ليش أنا بأفجر الدرع عشان أعملها كنيسة ولا قال لي بأفجر الدرع عشان أعملها مرقص أو ملها ما قالش كده لكن انا عارف ان هو بتاع كده يعني مثلا راقصة جاي تستأجر مني داره تتصور حتعمل فيها ايه يعني ولا واحد معروف ان هو يشتري الدور عشان يعملها مراقص وملاهي تتصور ده نعمل فيه ايه ده جاي يقدرها ليه يعني اكيد مش عملها مسجد فاذا غلب على ظنك هذا فانه لا يجوز لك ان تؤجر حتى لو ما شرطش في العقد حتى لو ما قالش أش... أؤجر منك هذه الدار أو هذه الأرض من أجل كذا وكذا إذا ظننت أنه سيفعل فيها المحرم لا يجوز لي مش بس كده أشد من ذلك قالوا ولو اكترى ذمي من مسلم دارا ليسكنه وأراد بيع الخمر فيها هل اشتكنه درسكم فيه فيها مشكلة فيش مشكلة لكن بعد ما اشترىها عاوز يبيع فيها الخمر فلصاحب الدار منعه من ذلك لِأَنَّهُ مَعْصِيٌّ تقولوا والله ما تسن أنا ما أقدرت منك أقدرت منك الدار أنا حر فيها لا أنت حر بس مش معصية الله هي في الأخير ملكي فإذا كنت ستعصي الله فيها فلا يسمح لك بذلك تأجل تسكن فيها وتتشقلب وتخلي راسك تحت رجلك فوق ما فيش مشكلة اعمل انت عاوز تعمل لكن دي عن المعصية لا ما تعملش معصية لا يجوز لك أن تبطئه على ذلك، بل لا أو, أو أن تعينه على ذلك، بل لصاحب الدار أن يمنعه من هذا الفعل. نعم. عشان يجوز للذنب أن يبيع الخمر في نفسه، يعني, يعني لا كانوا عليهم أن يفعلوا ذلك، لكن لا يفعلوه في دورين. أما المسلم فطبعا حرام، ما يوهله حرام. يعني بيع الخمر الذنب محرم، هو هم مخاطبون بفروع الشنيعة نعم، لكن لا ينكر عليهم أن يبيعوا الخمر، من غير أن يجهروا بذلك أو أن يعلنوه. لأن ما فعلوه مما يوافق اعتقادهم وإن اعتقدنا تحريمه فإننا لا ننكر عليهم ما لم يضر ذلك بالسلوك العام للمجتمع ماشي. وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه لأن هذا مباح قال ولا تؤجر المرأة نفسها ولا تؤجر المرأة نفسها قبل هذا القاعدة أن ما حرم بيعه فإجارته حرم هذه قاعدة مضطردة ما حرم بيعه فإجارته حرام إلا ما استثنوه عليكم السلام من الحر والحرة الحر لا يجوز بيعه الحر لا يجوز بيعه لكن هل يجوز استئجار الحر أي طبعا قادم أو نعحو ذلك والوقف فتصح إجارته وإلا من بيعه وأم الولد فتصح إجارته وإلا من بيعه هذا ضابط عام في المسألة ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها نعم لأن زوجها قد عقد عليها أو بنى بها ليستمتع بها الوقت كله فليس لها أن تدخل في شيء يمنعه من الاستمتاع بها إلا بإذنه لأن هذا يفوت حق الزوج حينئذ نقول إذا تزوج رجل امرأة عاملة اشتغل مدرسة ولا أي, أي شغلين فهل له أن يمنعها؟ ممارسة عملها بعد الزواج نعم له أن يمنعها وليس لها أن تقول أنت جوستني كده يبقى أنا كده لا إلا أن تشترط هي عليه أن تعمل خلاص فلها مش قرطة. لكن لم تشترط طول ما تعرف أنك كنت مشتغل. ما أنا عارف أنه مشتغل بس مشتغل أبنى أجوزك بعد الزواج خلاص حقك حقك أن تكوني عندي في البيت ولا تخرج من بيتي إلا بإذن فلا يجوز المرأة أن تؤجر نفسها بعد العقد عليها بغير إذني زوجها فائدة لكثرة الاختياج إليها أيضا قال في الإقناع وشرحه ونهتم بهذا وتجوز إجارة المسلم حرا كان أو عبدا للذمي إذا كانت الإجارة على عمل معين في الذم هل يجوز المسلم أن يشتغل أجيرا عند نصراني مثلا أو يهودي كثيرا ما نسأل هذا السؤال نعم تجوز إجارة المسلم حرا كان أو عبدا للذمي إذا كانت الإجارة على عمل معين في الذم كخياطة وبناء وطحن وحصد وصبغ وقصر وكذا لعمل غير خدمة مدة معلوم يعني اي حاجة غيرنا تبقى خدام عنده لان هذه اهانة للمسلم بان يستاجره ليستقي له او يقصر له اياما معلومة لانه عقد معاوضة لا يتضمن اذلال المسلم ولا استخدامه اشبه مبايعته واما اجارته للخدمة مش, ل... مش نكون بقى عمل لا للخدمة لخدمة الذمي فلا تجوز ولا تجوز إعارة العبد المسلم للذمي ليختمه ويجوز لغيرها كأن يحفر له بئرا أو نحو ذلك إذن واحد بقول لك في شركة عند واحد نصراني ينفع؟ ينفع ما أنت مش خدم عنده أنت تؤدي عمله وتأخذه أجر طب أشتغل بنا واحد نصراني جايبني أعمله عمل مقاولة أو بناء ينفع؟ ينفع ما فيش مشكلة أبني له بيت بني له, له بيت بس مش كنيسة لكن أبني له بيت بني له بيت لا بأس بها. استأجرني لأستقي له من بئر، ماش. لأستخرج له شيء من الأرض، ماش. جايب له دم الصهرهالو، ماش. كل ما لم يكن فيه خدمة وإهانة للمسلم فوجع، أما لا أنا راح أشتغل خدام عند واحد غير مسلم، ها؟ لا يجوز. ليه؟ لي ما فيه من إذلال المسلم ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل والله تعالى أعلم ونقف عند هذا عند فصل والشرط في العين المؤجرة يكون هذا في الدرس القادم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين